وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار. باب إعراب الأفعال. تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع: ماض وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان. وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة له وتقدم أن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة الرفع والنصب والجزم أليك يشتر باسي أومان كدوا كفعيلة فعل سيبا شواه ماضي مضارع أمر وباسي ماضي وأمرش كدوا كمبنين معربين ومعرب شباس كدوا من الأفعال كمعرب مضارع طالما بمرجك اذا لم يتصل بنون الاناث نون نسوي بين الكه وهل نوني نون توكيدي مباشر نوني توكيدي اشبه مباشر لكابه فعل واي مبني وباسى وشي كذوها وتقدم أن الفعل يدخله من انواع الاعراب ثلاثه لا هاتشوا جوركي اعراب سيجوا فعل دالين فعل يان رفع يان نصب يان جزم جرينيه تنكجر خصائصي اسماء أنجا جاء فرميه اذا علم ذلك فالاعراب خاص بالمضارع لن يوهموا فعله كان ده هل سيفعله كان ده تنهى فعلي مضارع معربه قابوله فعله كان ده بس مضارع معربه وانتر مبنين وهو مرفوع ابدا فعلي مضارع هامشه مرفوعه وتا مجزوم ومنصوب إلا الا ناصب يان جازم كتساري كاتاك الله مرفوع أبدا شونك أصل لا فعل مضارع أو يكا مرفوع بيد شونك هيك ناصب يان جازمي كتساري أغن ناصب يان جازم كتساري لكيك لأدواتي نصب جزم أو كاتاك بيت منصوب يان مجزوم فيجزمه, فيجزمه نحو إياك نعبد وإياك نستعين تماشاين نعبدوك فعلك مضارعي مرفوعة ننصبها يعني ن نجازمها قال له جازم ينصبنا وفعلك هشية فعلك فعل مرفوعة إياك نعبد وإياك نستعين هل وها وشين استعينوا ننصب إذا سن جازم والنواصب التي تنصبه قسمان أو أدتاني كوا في فعل مضارع نصبك نبندوب الشوا قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده عند كان خدي خويا ناصب ادهندك ادوات هي خويا ناصب عندك اشياء لغم ان انيش مضمره ابي انيش مضمره هذه بو نصبكه اما للاي اهل بصرى اما مذهب اهل بصريه كمؤلف باسي كدوى واما راجحه اما خ كوفيكان قالنشي قالنا هم ادوات نصب خويا الناصب فوق بون منو حتى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 وانكش اني مصدريه بكاتي على أحدوها ان لا من سمخ لا مفسره ولا زائده ان شو ان ما نهى م... اني مفسري في اوتاد وان اشمعني اني زائده ان يك من ما وسطت صرف فعل مضارع تشبيت معناه مصدر بدا يعني ان لا فعل كذا و مصدرك وابن يعني وانت صوم خير لكم فان صوم خير لكم يا سأن شيء تتصرف علي في مضارع ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر يعني شيء صومكم يعني صيامكم خير لكم او انيك مصدريه او يا شيء تتصرف علي مضارع بقوتين اداه لادوات نصب طالما شيء على بمرجك ان لم تسبق بعلم ولا ظن لفش اني ناصبه لفش لفيش اني ناصبه علم ناروش تبد ون كابو أجر أمانا نبو علم نرجتبو ظن نرجتبو أو أنا كالناصيبة إذا لم تسبق بعلم ولا ظن وجبا فلام أشكريا يك روشتش نرجت شبات فلام شيء حربة أني ناصبش بو إعرابيكن أقى ظن رجت شبات توعين ظن نبو كات نحو يريد الله أي يخفف عنكم تما شأن يخفف أنك وتسرف عليك مضالع أن نباس علمات ونباس ظنهات وإساء ما هم أنا أنك ناصبي حرف نصب ومصدر استقبال وأن تصوموا خير لكم <تصفيق> لبيش يوى أن علمنا ظن الرجل ونباس فإن سبقت بعلم أجر لبيش أنك لفيش انا كوكب تشوتى صرف مضارع علم روش او كاتا فهي مخففه من الثقيله وتعلم ان سيكون علم ان سيكون ب بما هاتوا نيوثوا ان سيكون نصبني بنيه كابوس ان سيكون مخففه من الثقيله يعني اسم ان اسم ان لأصل اصل دعو اني عليكم السلام تا أن مخففة مخففه من الثقيله بوب ان اسمك ضمير يعني أن الله علم ان سيكون يا ان الحال ان الحال سيكون فهي مخففه من الثقيله واسمها ضمير الشان محذوف يعني أن الحال أن الشان سيكون منكم والفعل مرفوع وهو فاعله والفعل مرفوع وهو فاعله وهو فاعله خبرها يعني سيكون بوشة وجملة أو او خبر كيتي كما تقدم في باب النواسخ لواب اني مخففه خنما اما اجل علم لفيشي ورشد وان سبقت بظن فوجهان اجل لفيشي وظن رشد مرجني الظن <تصفيق> ونحس ما دغلا لو موادني معنى ظنيت رشد او هادو كده درسته، وحسبوا أن لا تكون لسان تكون ضمير كيشبكه، بويب زاني هادو كده درسته، وحسبوا يعني ظنو أن لا تكون فتنة، دبراوي الظن رجتوه تكون درست تكونش درسته، قرئ في السبعة لقراءات سبعة بهادو كده خندلواته بالنصب والرفع بو لفيشوا ظن رجتوه. فلان اگر بنيتن اني شيء ناصبه اني جناصي و مصدريه شو صرف فعل شيء مضارع فعل مضارع كان نوني نسوي شوي فيه ابو يا نوني توكيد ثقيله ينخفيفي فيه ابو أو كاتا أو او نونه على مبني في محل نصب حكم ملاحظك اجد اني ناصبه شو صرف فعل في مضارع مبنيه فلان في محل نصب يعني إيش شيء شيء نصبك هذا اكاد فأبو بمشي وتقسيمك أقر لبيشيوان نعلم نظن روشتبون أو أني ناصبي مصدرية وجوبا أقر علم روشتبو أو مخففة من الثقيلة فلن أقر ظن روشتبو أتواني بيكي تناصبي أشتواني بيكي تمخففة من الثقيلة والثاني لن حرف دوام عداة دوام لأدواتي نصب لنا نحو لن نبرح عليه عاكفين لن حرف نفي ونصب واستقبال يعني لروي مانا ونفي أكا لروي عمل ونصب أكا لروي زمان وزمان لفعل أكاد بو أكاد مستقبل بلان لن بو تأبيت نية بها ميشا و بو تأكيد نية بها ميشا بلام نش بولی الان با تعبید نیه یا با تأکید نیه بله با تأکیدش دیه با تعبیدش دیت بلام به پیش سیاقه او علمانی الان مطلقا با تعبیده حالا او نشکه الان م بهیش و به تعبید نهات و حالا یا با تأکید کارو سیاقه که خوی خودی لان با راحتی با توجدنيا أما لو رسدها بوهر شونك بكاري بيني بفي أو شونك دوري بيني فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تفعلوا بو تأبيده يعني بو تأبيده لابر أوا كسنات واني برام برب قرآنك بيني بو لو شونك دا بو تأبيده وهروها والثالث أداتي السيم لأدواتي نصب كي المصدرية كيك لقل فعلك كذا المصدرة يدرس بكن أو في المصدرية وهي المسبوقة باللام لفظا نحو لكي لا تأسو الله بمرجك لام لفيش بيت بو أجر لام لفيش نبو للفضياء لتقدير ده أو كاتك يا كأبيت شيء شوي كتير أو كاتك يا كخوي أبيت معنى اللام يعني كخوي أبيت حرف جر أنيشي مضمرة وجوبا ديت فعلك هاتي يا كانت فعلنا كابو اوكي كوا اوكو نصب انشكا خدي خوي أبي نميك لبيشي بي شي بيت بنفوق يان للتقدير ذا لامك هبي نحول كيلا سلام هات وليدا كلامت بيني لقل كيا أو كذا كا حرف نصب لا حرف جر أو كي لقل فعلك كذا لا تجيك هي دانشتون لجيك هي دانشتون مصدره لكي لا تاسوا يعني وقف واي لعدم اساكم لامك لامك كي كي لا تأسو يعني لعدم اساكم أو هاي خيتة ثلاث تأويل مصدر أبي محلكشي خدي مصدرك أبيت مجرور أو تقديرا ين أبي أجل لفظ زناها تبو بلام تقدير ده لما نادى أبي لامك هبي جئتك كي تكرمني اسا كي بينيت عيشي كده، كي تكريمني، عداتي نصبها. وقواي يا بلي جئتك لكي تكرمني يعني وقواي يا بلي جئتك لإكرامك لي، لإكرامك لي, لي. لا، وأنجاك كي لا قل في على كده هرمه يبقى يكوا مصدر. ها؟ جئتوا. ااا كيفني جئت و جئت و كمشكله معناها كنقول فان لم تقدر اللام بل اقل لام تقدير نكرت للفظ نبي وتقدير شيء نكي فكي جاره او كاتا كي كاحرفي كي لقل كي كذا ابي انيكي مضمره وجوبا هبه والفعل منصوب بان مضمره بعدها وجوبا والرابع إذن اداتي تشارم لأدواتي نصب ريت يلا إذن صدرت في أول الكلام بنمرجانيك يا سادة سمرجيها إذن إذن حرف نصب ايش بكات بس سمرجيها به إن صدرت في أول الكلام بنرسل في, في أول الكلام أي في أول الجواب. نكفي اول أول الكلام مطلقا في أول جملة الجواب. قسّي بتو علي أزورك، أزورك, أزورك. توجد جواب ده علي إذن أكرمك. يعني لا لا لا الجواب ده أجر لك صدري جملي جواب و أو كاتشي أو كاتشيا أو كاتعيش ذكر. إن صدرت في أول الكلام وكان الفعل بعدها مستقبلا زمني فعلك الشي بيت مستقبل بيت بونمنا نمنا علي أزورك توش علي إذن أكرمك إكرامك يتوهاتوا إذن أكرمك نااتوا كابو إذن أكرمك زماني إكرامك مستقبل بلا ما قد كسهوتي أحبك توش علي إذن تصدق إذن تصدق نكت نك تصدقه بو او الله خوشت ما بيت وش علي اللي عندي راسك خن علي اللي عندي راسك علي اذا تصدقوا ما دام زماني حالا نبي بغي تصدقه شوفوت التصدقه يعني زمانكيه كده مستقبل بويا ابي زمانكيه زماني في مستقبل به وكان الفعل بعدها مستقبلا <تصفيق> ومتصلا بها انجف لك تشبت لقل انك لقل... لا لا اذا نكيه بكوا بن فاصلك نكيه تنيوانيانهو اگر فاصلك وتنيوانيانهو او كتاع به فعلك بقيت مرفوع وبوايه اداه نعت الا لا تنشن قدامه قيدنيه اگر فاصلك بمعنى هات او منفصلا عنها بقسم او بلا النافي اگر معناها قسم ين لا نافيه معناها كشين يهر اذا ايش خير دو نحو اذا اكرمك استا اذا اكرمك ايش كذوه او اذا والله اكرمك تمام شفع صديقك الى نوان اذا لا اقول اكرمك اذا لا اقول اكرمك فاصلك ما دام قسمه كشيء ني قسم او اذا لا اخيبك لا نافيه ايش إذن أكرمك وإذن والله أكرمك أو إذن لا أخيبك يعني شي؟ يعني لا لا أخسرك يعني خسارة لنادم يعني بهواد ناكم جواب لمن قال أنا آتيك أجرت آتيك توجه الله إذن أكرمك أم مرجكاني هويتها أجرت إذن والله أكرمك قيدني فاصلك يا اقسم أجرت وتد إذن لا أخيبك لنا فيك شيء كنيا، وتسمى حرف جواب وجزاء. إذن في وثلاث حرف جواب وجزاء. شنكل لو جملك إذن هم جواب قصد أو الله هم هم جواب جواب إذن بتشي رسم كداوة ب ب ألف إذن بنون كده تلاقيه ويان ب ها إذن بتشي بنون بنون لايمن ب ألف رسم كداوة لايك أستان ب ألف كداوة بالعكس لا إقانة عن رسم كداوة بويا رسم كداوة رسمة بنون قسمت نونو إذن هكذا لأنها على مذهب الجمهور تبدل ألفا في الوقف بويا بوشي ورسم كراب إذن أقر لقرآن بنيتا رسم كرابو إذن بألف رسم كرابو لبر أو إذن أقر لسري وستاي بواء وانيك واخريشي قراءات تجويدا بارك الله فيكم أقر أو إذن بألف أو كرابو أولا برأوية إذا وقفت على إذن، نون إذن أجر وستعيل سري تقلب النون ألفا كما تقلب نون التوكيد الخفيفة يسأل نصف عن أو نون التوكيد الخفيفة يوجد ورصب كلاب ألف يوجد وقت بغل حالة يوقف أبيتة نون أبيتة ألف وهروها نون إذن اذا إذنك تبيني لقرآن ما مستخدم بي وتي وتي بوس على سري أو كاتالجي إذا بوس شيء ولا برأي أبيني وارسم كذا إذن بوس شيء وأجينا خوي أبيب شيء راجح لقول علماء إذن أبي بنون رسم بكري لدليل القرآن كابو أو فاصلانيك أو فاصلانيك هاتون بريتين لا قسم لا فيا وهندي العلماء اشتريك زيادة هندي شأن اشعرك كويان كوكدوتا اعمل اذا أدت اذا اتتك او لا وسقت فعلا بعدها مستقبلا يعني اقل بداية هات ودد وعيش داتي هات فعليك زمانك مستقبله واحذر اذا اعملتها ان تفصلا حاجات ليه بناكو نقي إذا عمل فيبكي فاصلك هبو فاصل هبو نابي عمل فيبكي أصلا ما يكحون موارد الشرطة الا بحلف أو نداء او بلا او السير سوين نداء أصلا نداء كابو إذا يا, يا نداء وافصل بظرف او بمجرور على كابو ظرفي شو مجرور جهه نيموزو عكاوه بوبا شن بوبا بينش وافصل بظرف او بمجرور على راي ابن عصفور رئيس النبله ابن عصفور ككلامه ولا ما كان كابو لسر ابن عصفور مجرور شتايه وظرف الشتاء يعني كابو يسته او يكلم موضوعها يا لانيوان اذا نفعل كيدا اقر بينج او بينجهر كاملو بينجهر روشتن قايدينيه تيو تي القسم لا النافية لقل يا اي نداء جار ومجرور لقل شيء ضرف او بينجهر لو عن روشتن مشكلينيه <تصفيق> بالان اول راجح بان اذا رسمك كبا بنون بكرت نج با الف عفوا والثاني ما ينصب المضارعة بإضمار ان أم. اما هر echar اداتكن بنكروشن او انا خيان خدي خيان لاي اهل بصرى او انا ناصب او اني تر ناصبنين أقول نصب شبكا بأدوان بواسطي أنه مضمره إيشاكا والثاني ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده قسمان ما تضمر أن بعده جوازا وما تضمر أن بعده وجوبا أقول أنك درب خريط جائزة ودرج خريط جائزة ليك حارد ده لك شوان ما بقي أو أدى ثانية كالدين هارها ميانشين أن وجوبا في عندها فالاول خمسه وهي او شونيكا ان مضمراتها جوازنا فين شونين طبعا اما لم كتب فين جيناه لاجرميا لا يكيكي هناك بريتيلاتي لا مكي كابو فرق يم كتب لغه اجرميا اجرميا بس لا مكي هناك اما نترك هناك تي انتو على كتير زياده كعلم زيادة نسكت البك زيادة بلام فعلا راجحة ما لام كي لام كي يعني لام بمعنى كي يا لام كي بمعنى لام التعليل لامك معناه اللبدر وأمرنا لنسلم لرب العالمين أمرنا لنسلم لرب العالمين إساء أتواني بلعي وكو اللغة لأن نسلم لنسلم هذا كي دلستا يعني نروي اللغة وزمانه درسته بويا إسا مضمر جوازنا والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم خالص ليس في تأويل الفعل نحو قوله ولبس عباءة وتقرعين واو فاء ثم أو أو, أو شوارة بلام أرشي عاطفات حرف عطف بن نكفاء سببية ينواب معياً شن فاء سببية ينواب معياً ين أو أجر هاتن عطف نبون أوانة عطف نبون أوانتشين أوانم أنت يا أنا مضمر وجوبنا بلام وحرف واو حرف فاء ثمّ أو أمانة عطف بن او أنت كان مضمرا جوازا العاطفات على اسم خالص لا اسم اسمك خالص به يعني لسلب صغير غير مشتق ولا ليس في تاويل الفعل يقصد به الاسم الصريح كالمصدر الاسم الصريح كالمصدر ويخرج بقيدي ليس في تأويل الفعل <تصفيق> بوخي ذيك اسمك خالص بيت ليس في تأويل الفعل يخرج بهذا القيد الصفة الصريحة الصفة الصريحة الواقعة صلة للألف واللام الصفة الصريحة الواقعة صلة للألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة يعني لقال أمواو دا لقال فاو قل ثم أوان دا أقل في الشيواء اسمي قروشتبو ما بعد إخوي دوار خوي عطف كدسل أو أو اسماء. اسم كان اقر اسم فاعل واسم مفعول الصفين مشبهه إجناك بالله ما اقرنا اسمك صليح ومصدر بو, بو ينهر اسمك تربو او كاتا مضمر جوازا ولبس عباءه وتقر تماشا ولبس عباءة وتقر عيني نيوت وتقر عيني وتقر أنيكي ناصبي مصدريا جوازًا بو ولبس عباءة وتقرعين أحب إلي من لبس الشفوفي أما ميسون كخزاني معاوية رضي الله عنه أما ميسون كشيء بحدلي كلابيا خزاني معاوية أما يوتوى أو يك كان شوازك بيتك تفسيره كان ليش يقولوا معاوية قال رازبيت اميل مسلمانا نجياني زورنا خشيدا حينا حاضرون شر دجياوا ام عفرته خال كي دشت وخوكي لا ديا يعني بيلي كسكان كردوا بيلي كسكان كسكان كردوا لك سكاني بالراوت وتشاروا لمالي معاويه وبيدي كسكان كدو اموتوا ولبسوا عباءه وتقرعين يعني اجر كراس شريكم لبل يعني عبايكم بسشان وبيت بالان دلام خوش بیوته ل نیو کس کاری خم دبم پم خوشتر ل ل مهمو که لوپل تان کو ناز کو گران باو چیو چیوستن بایه ولبس عباءت و تقرع عینی شاهدک و و وش حرف عطفه و آنت قر عینی مضمر جوازنا و قوله لولا توافق معترن فارضیه لولا توقع معتر بنسال فقير الذي يتعرض للمعروف اگر لبر فقير لو لولا توقع معتر فارضيه ما كنت اوثر اترابا على ترابي يعني أقول برفقين نبويا لبر راعزي كدني فقير أو من أو من أكل ما كنت اوثر أترابا على ترابي ما كنت اوثر يعني أترابا أي مساويا في السن على ترابي يعني من أقول برفقين نبويا سلمنا نأخد سره مشاعره يعني أو من رفيقيها مكس يقنيم لمستويها مشاعر يقنيم أجنا بس لبرفقيد أو أكم لبرفقيد أو أكم لو لا توقع معتر فأرضيه فأرضيه فأك حرف عطف أرضيه أبني فأن أرضيه شاهدكي كأنه مضمرا جوازني تيايا لكيش يتشير واشتوا توقع لولا توقعوا ابي ني توقعنا اسم فاعله اسم مفعوله ونا شيءا نصفين مشبهه بقوله اني وقتلي سليكا ثم اعقله اني وقتلي سليكا ثم ثم شاهدك يا. ثم اعقله نيوت ثم اعقله ثم اعقله منصوب بأنكي مضمرا وزنبو ثم حرف عطفة معطوفة بسجي قتل إني وقتلي سليكا أم شعرنا بأنسي كري مدركيا شعرك بوشي ويا إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر كاتكا اوی عوتان که لذیع جیاب نیابینی بته بسپتان، حیوان بی، آبی، آینی، گاکان نه یا ل مانگاکان آب بخون. ل چی ادی؟ ل گاکا ادی دور که بتوه تا مانگاکان آب بخواد. النی و ثم اعقله. خلين منو نمونی منو کشتني من بوس سلیک سلیک نایش شخصه کلا سری بزن سایسمو رجل مقتول. and tolerate the touch all of them. flesh and flesh, if you eat earlier cards, only treat them to be saker is not those who suffer. with otheràngarIS Kristin Shil or someNoah might not be that much of the matter in incentive. but if some don't begin theXus Legislativeofutorial Geralt ثور يعني جاء يضرب لما عافت البقرة كاتشي كمان جا كان أوناخ ترشي أو قيان كذولا بالأو نمنيم أو نوايا وقوله تعالى ها نهزم ولا وقوله تعالى أو يرسل رسول أو حرف عطفة أو يرسل رسول حرفي عطفة بو انك مضمر جوازا دوري بنيو يرسل فعلي كمنصوبة <تصفيق> بلام أقربون من عطفات اسموت من اقر حرفي عطفات ثم بو ينفع بو ين لوني لواني او كباسم امكت بلام لقشه اسمك اسمك اسمك صريح بو سيفي نبو سيفي صريحة نبو اسمي فاعل واسمي مفعول أو أنا او أو كاتا أني مضمرة وجوبنا باشا أقر اسمك هذا سيفي صريح بو يعني اسمي فاعل واسمي مفعول أمن مني لا يخذ بنسا أما نحو الطائر الطائر فيغضب زيد الطائر فيغضب زيد الذباب الطائر فيغضب زيد الذباب ستزعني عرابي اويك بوي آسان بيت فيغضب زيد بخير نيو قوسيك بوي آسان بيت اولاد استا اويك لنيو قوسيك نيو بخير نواه الطائر الذباب يعني الذي طار ذباب او في خبر الطائر مبتدا الذباب خبر كيت يسكي شدما عند بي بيط بو حرف عطف قد كب بسكيل سرع فعينا ف دويا ويكازني دو وربو اسم خالص بس انا اي خالص ابيني خالصني اسم فاعلة كابو مرجتانية بوينا معنوت والطائر فيغضبه وتمان فيغضبوا <تصفيق> يعني أصل جملة كتونة الطائر يعني الذي يطير بو الطائر اسم فاعلة على كي الافلاميكي موصليا واقوي بلى الذي يطير فيغضب زيد الذباب أو يك أفرى بعض الجريات واب به أو لم يشتورد به الذباب بوشي وهاتوا بلام لبره الطائر اسمي فاعل وصفي صريحه يعني صلي الطائر بوالفلامكة أو كتنابي بلي الطائر فيغضب زيدون نابي عطفي كي تسرشيا عطفي كي تسر اسمي فاعل ويتمنى الطائر فيغضب الزيد الذباب لا يجوز أن ينصب لا يجوز يعني لا يمكن يا لا ينبغي أن ينصب يغضب لأنه معطوف على لأنه معطوف على اسم غير خالص باشا. أما أما أوشنا ان أن مضمريتنا جوازا والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة شاشن منهن أنت مضمرنا مضمرا أبي درنكبه. كي الجار كما تقدم كي لتشونيك دا جارة أقر لام لام نبيه. نلفظا نتقديرا لام نبي اجر لام نبو لجملكا كي نتقدير البوكت ونجيش وخويش هابو او كاتا اي كي تحرف جر ان يقبئ ايشي كذبت مضمرة وجوبة ولام الجحود يعني لام النفي بوبيوت اللام النفي لجملكا داتيات ونفيات وما كان الله ليعذبهم لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا غير جحودا لماذا ما كانوا لماذا يكن لماذا لماذا لا لماذا لماذا لماذا لماذا وما كان الله ليعذبهم لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ما كانوا لماذا يكن لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا وما كان الله ليضيع ايمانكم وما كان الله ليضيع ايمانكم لم يكن الله ليغفر لهم وانا لا امي جحودا فاش حتى وحتى ان كان الفعل بعدها مستقبلا حتى اجر فعل كي دوي زمني فعل كي دوي أو مستقبله نحو حتى يرجع إلينا موسى أبني حتى يرجع إلينا موسى يعني إلى أن يرجع إلينا موسى أقر حتى بو غاية هات لسادي بنوسى أقر بو غاية هات ينبو التعليل أو مضمرا وجوبا نتايا حتى أقربوا غاية هات شنشنين بنسى حتى التي للغاية وهي أنما باشا حتى التي للغاية وهي أنما قبلها ينتهي بحصول ما بعدها وهي ان ما قبلها ينتهي بحصول ما بعدها وضابطها بشيء بناس نوى وضابطها صحه حلول الى صحة حلول إلى موقعها. يعني أقرأ إلى من لشون دانا معناك تواب أو فيو تري حتى بمعنى الغاية. ثم شيء حتى يرجع إلينا موسى. قوم موسى وتنشي لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وتعالى بردوام لسر أم بتاع أم جوركيا هذه برستين دمينينوا يعني لن نزال معتكفين نعبد هذا الصنم باشا شي حتى يرجع إلينا موسى يعني إلى أن يرجع إلينا موسى شو تعرفك من دابو غاية وهي أن ما قبلها ينتهي بحصول ما بعدها ما قبلها عبادتي حجلكيا كموسى هات و توابي ان تواب شو كوجبانه شي حتى يرجع إليه موسى يعني برجوع موسى انتهت العبوديه اوكي في تريد غايه <تصفيق> بلام حتى يشمعني كنيه نوا بو تعليل اما حتى التي للتعليل اما حتى التي للتعليل وهي ان ما قبلها ان ما قبلها عله لحصول ما بعدها نحو اسلمت كي ادخل الجنه اسلمت كي ادخل الجنه يسال ام حتى يا قصه عفوا حتى اسلمت حتى ادخل الجنه نحو اسلمت حتى ادخل الجنه تماشى يسال واتمنى أن ما قبلها بش حتى عله لحصول ما بعدها هو كارثه نباشيا وصل ما نبوه هو ان ما قبلها عله لحصول ما بعدها بوزان ما نمشيا مع الله كابو حتى اقربو تعليل هات ينبو ينبو غايه هات او كاتانيشي مضمره وجبن اللي ويدا فعلك منصوبك بس راح أتك دعا ودس إن شاء الله